بسم الله الرحمن الرحيم ബിസ്മിർ ഹൽ അലൽജമി അം ബസീരാ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 انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء او ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا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 ويطاف عليهم بانيات من فضه واكواب كانت قوارير قواريرا من فضه قدروها تقدير ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيل اينم فيها تسم ما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا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 ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون ورائهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرههم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره